اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاء ما ظن فينا حكمك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو زلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أنت جعل القرآن العظيم رب عقل ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب منا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم وألزم قلوبنا حفظ كتابك اللهم وألزم قلوبنا حفظ كتابك على الوجه الذي يرضيك اللهم وجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ولا يقيم حدوده اللهم وجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرضا ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشترى اللهم ولا تجعلنا ممن, ممن استهوت الشيء يا طين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين اللهم إنا نسألك يا من لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة يا رحمن يا رحيم يا من لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانك وتعاليت عما يقول الكافرون والفاسقون والظالمون علوا كبيرا يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى السماء بناها والأرض طحاها والنفس سواها فألهمها فجورها وتقاها يا من صب الماء صبا ثم شق الأرض شقا فأنبت فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا الله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 ولجناتك راجون ومن عذابك مشفقون ومن عذابك مشفقون نطرق بابك ونستنطر رحمتك فلا تردنا خائبين جئنا ببابك واقفين فارحم ضعفنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فاقبل توبتنا يا الله وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله يا من سبقت رحمته غضابه يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسئين منا للمحسنين اللهم وجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار اللهم وأكرمنا بأن تجعلنا من عتقائك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. والشوق إلى لقائك في غير ضرى مضرة ولا فتنة مضلة اللهم واكتبنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين ولا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطاش ولا من قيامنا التعب والسهر اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ولا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك به وأفضر عبادك إليه وهبى لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا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 Amen. Allah اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم وخص منهم الآباء والأمهات اللهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم اللهم وأبدلهم أهلا خيرا من أهليهم اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ولا تصرف وجهك الكريم عنا اللهم اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين اللهم واجعلهن هاديات مهديات بالصحابيات مقتديات اللهم وارزقهن العفة والعفاف اللهم وكفهم شر الأشرار وكيد الفجار اللهم وخص منهن الحاضرات اللهم وأصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم وأصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان اللهم واجعلهم عدة لأمتهم ومجتمعاتهم اللهم من كان منهم عاقا لوالديه اللهم فأقر عيون والديه ببره يا رب العالمين يا ذا الجلال والكرام اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذن الشرك والمشركين ودمر عداك عداء الدين واصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل ما كان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم اللهم واجعل الدائرة لهم اللهم قو شوكتهم اللهم وزلزل الأرض من تحت قعدوهم اللهم وزلزل الأرض من تحت عدوهم اللهم كلهم عونا ونصيرا وحافظا ومعينا اللهم وقال قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم واكفناهم بما شئت اللهم واضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين اللهم وفقوا لا تأمورنا لكل ما تحب وترضى وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم وخذ بيدهم في المضائق واكشف لهم وجوه الحقائق اللهم واكشف لهم وجوه الحقائق اللهم واحفظ على هذه البلاد استقرارها اللهم واحفظ على هذه البلاد استقرارها ورخائها وطمأنينتها وقيادتها اللهم واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا اللهم وأعطي كل واحد منا سؤله ومراده واجعل لنا الحسن وزياده اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك والمعافظة